النشرة الإخبارية أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقي أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية اليوم الإثنين الثلاثين من ذي الحجة لسنة ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعٍ وثلاثين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين هلاك وإصابة خمسةٍ من مرتد الجيش والشرطة وأعضاءٍ بالحكومة الأفغانية في كابل صولة الجنود الخلافة على مواقع للجيش النجيري المرتد في بلدة باغا هلكا وجرحا من الشرطة الاتحادية المرتدة بتفجير عبوات ناسفة في كاركوك هل كان من البكك المرتدين على أيدي جند الخلافة في ولاية الشام إصابة مسؤول جباية ضرائباً مع أحد حراسه في ولاية الصومال البداية من ولاية خراسان الأكوى إصابة خمسة من مرتد الجيش والشرطة وأعضاء بالحكومة الأفغانية في كابل بتوفيق الله ومنه تمكن الأخ الاستشهادي طلح القراساني تقبله الله من الوصول إلى تجمع فيه عدد كبير من مرتد الجيش والشرطة وأعضاء في حكومة كابل المرتدة في الناحية الرابعة بمدينة كابل ففجر سترته الناسفة وسطهم موقعا ما يزيد عن خمسة وخمسين هالكا ومصابا ونبشر كل من حارب الله ورسوله وصد عن سبيله وآذى المجاهدين بما يسوءه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أما في ولاة غرب إفريقية صولة لجنود الخلافة على مواقع للجيش النجيري المرتد في بلدة باغا بعد التوكل على الله تعالى صال عدد من جنود الخلافة على تمركزات الجيش النجيري المرتد ببلدة باغا في بحيرة تشاد أمس حيث دارت اشتباكات عنيفة ما أدى لهلاك عدد منهم وفرار آخرين فلا ذلك إحراق ذبابة لهم ثم عاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين ولله الحمد والمنة ننتقل إلى ولاية العراق نبدأها من كركوك هلك وجرح من الشرطة الاتحادية المرتدة بتفجير عبوات ناسفة في كركوك بتوفيق الله ومنه تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الاتحادية المرتدة بقرية الصفرة شرق الرياض أمس ما أدى لهلاك وإصابة من كان على متنها وقرب قرية بشير جنوب داقوق فجر المجاهدون منزل أحد عناصر الشرطة الرافضية المرتدة كما دمروا مدرعة للمرتدين بعبوة ناسفة أدت لهلاك من فيها قرب قرية السلماني جنوب غرب الرياض وتم تفجير عوبة ناسفة على آلية للمرتدين قرب قرية عواد لمهاوش ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد على توفيقه وفي الأنبار تفجير عوبة ناسفة على آلية للحجد العشائري المرتد قرب مدينة حديثة أمس ما أدى لتدميرها وهلاك ثلاثة عناصر وإصابة اثنين آخرين كانوا على متنها ولله الحمد والمنه اما في دجرة تفجير عبة ناسفة على همر للجيش الرافضي المرتد في قرية صفاه شمال غرب الشرقاط امس ما ادى لتدميرها واصابة اربعة مرتدين كانوا على متنها وفي قرية وادي الشوك جنوب غرب مخمور تم امس ايضا تفجير عبة ناسفة على همر للشرطة الاتحادية المرتدة ما ادى لتدميرها وهلاك مرتد واصابة اخر كان على متنها ولله الحمد والمنة على توفيقه وفي نينوى استهداف ناقلة جند للجيش الرافضي المرتد بعبوة ناسفة في منطقة الحمدانية شمذ الموصل أول أمس ما أدى لتدميرها وهلاك من كان على متنها وعلى الطريق الرابط بين بغداد والموصل تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الرافضي المرتد ما أدى لإعطابها ولله الفضل وحده أما في ديالا استهداف عجلة للرافضة المشركين بالأسلحة الخفيفه في قرية الجيزاني بمنطقة الوقف أمس ما أدى لإعطابها وإصابة اثنين بجروح وفي قرية النصر بجلولاء تم بفضل الله أمس تفجير عوبة ناسفة على عجلة مرتد من الحشد العشائري المرتد ما أدى لتدميرها وإصابته بجروح بليغة نسأل الله أن يهلك أعداءه وإلى ولاة الشام إلى الفرات صولة لجنود الخلافة على تمركزات البكك المرتدين ببادية الجزيرة شمال شعفة أمس أسفرت عن هلاك سبعة منهم كما قاموا بقنص أحد عناصر الجيش النصيري المرتد على أطراف مدينة البكمال أمس ما أدى لهلاكه وتم قنص عنصر آخر في بلدة العشائر غرب البكمال أول أمس ما أدى لهلاكه أيضا ولله الحمد والمنة على تسديده ومن ناحية أخرى أصدر المكتب الإعلامي تقريراً مصوراً لجانب من عمل مفارز الإسناد في الفرات ولله الحمد أما في الخير استهداف أحد عناصر البكك المرتدين بنيران جند الخلافة في قرية الصبحة ورب البصيرة أول أمس ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنة وأخيراً إلى ولاية الصومال استهداف مسؤول جباية ضرائب للحكومة الصومالية المرتدة في حي سيناي بمدينة مقديشو بعبوة الناسفه أسفرت عن إصابته مع أحد حراسه نسأل الله أن يعجل بهلاكهما وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين هلاك وإصابة خمسة من مرتد الجيش والشرطة وأعضاء بالحكومة الأفغانية في كابول صولة لجنود الخلافة على مواقع للجيش النيجيري المرتد في بلدة باغا هل وجرح من الشرطة الاتحادية المرتدة؟ بتفجير عبوات ناسفة في كركوك هل كان من البكك المرتدين على أيدي جند الخلافة في ولاة الشام إصابة مسؤول جباية ضرائب مع أحد حراسه في ولاة الصومال وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <متصفيق> امتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين امتي قد لاح فجر فارقب دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين امتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين الدولة الإسلامية في العراق والشام